وَكُلَّنَّ قُصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَاءِ رُسُلِ مَا نُتَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هذه الْحَقُّ وَمَوَاعِدَتُهُ وَذِكْرَى لِالْمُؤْمِنِينَ وَكُلَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا على مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَأَنتَظِرُوا إِنَّا أَنتَظِرُونَ ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عن ما تعملون